وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى اجل مسمى كل الذي فضل فضله وإن تولوا فاني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير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 كلٌ في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم وكم أيكم أحسن عمل ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين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 فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أُنْزِلَ عليه كنز أَوْ جاء معه ملك إِنَّمَا أَنتَ نذير والله على كل شيء وكيل أم يقولون افتراه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 أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما وَرَحْمَةً ورحمة يُؤْمِنُونَ يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تكفي مرية منه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 قال ان تسخروا منا فانا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى اذا جاء امرنا وفاردت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين واهلك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 وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إِنَّ بني من أهلي وإن وعدك الحق وَأَنْتَ أَحْكَمُ الحاكمين قال يا نوح إِنَّهُ ليس من أَهْلِكَ إِنَّهُ عمل غير صالح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 فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير ويا قوم هذه نَاقَةُ الله لكم آيَةٌ فذروها تأكل في أَرْضِ الله ولا تمسوها بسوء فَيَأْخُذَكُمْ عذاب قريب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 فلما ذهب عن إِبْرَاهِيمَ الروع وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوْاهُم منيب يَا إِبْرَاهِيمُ اعْرِضْ عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ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 فاعبده وتوكل عليه وما ربك بقافلٍ أَمَّا تَعْمَلُونَ